كافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَن إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْمٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ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 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا لِكُلِّ سَوْءٍ بَهِيذٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا اَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبًّا حَصِيدًا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعنيد افعينا بالخلق الاول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 ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منتحيدا ونفخ في الصور ذلك يوم ينعيد وجاء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 القي يا في جهنم كل كفار عنيد من منع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله اخر فالقيام في العذاب الشديد قال قرينه للبعيد قال قرينه ربنا ما ضغيت وانا كل كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل تنأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مسيد وكم أهلكنا قبلهم من عدود قَالُوا إِنَّهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ إِلَّا مَحِيرُص إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِير وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ انلى تو الينا المصير يوم تشقه الارض عنهم صرع ذلك حشر الذين يسير نحن عالم بما يقولون و اذكر بالقران من ي